ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون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 إن الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور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 أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم اتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا